خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك خالدين فيها ما دامت السماوات والارض ربك ربك فعال لما يريد إن ربك فعال